بسم الله الرحمن الرحيم قلوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن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 لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كَانَ رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتموا أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لا ليجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري فَمَنْ نُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمَرَّادَ بِهِمْ وَرَبُّهُمْ مُرْشِدٌ وَإِنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن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 ومن المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء أنغدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قُل إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَئِي غيرني من الله احد ولا نجد من دونه ملتحدرا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى هُنَفَ سَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَصْرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ نَدْرِي أَقْرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رسول إلا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحاط كل شيء عددا